المشهور باسم 200 سؤال وجواب. وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الثالث والستين، وهو هل يشتق من كل صفات الأفعال اسماء أم اسماء الله كلها توقيفيه هل يشتق من كل صفات الأفعال؟ أسماء أم أسماء الله كلها توقيفيه وكما سبق فهناك صفات ذات وهناك صفات فعل وصفات الذات ما منها ما سمى الله عز وجل على وصفها نفسه كالسمع والبصري ونحو ذلك فسمى نفسه السميع البصير فهذا مثال على صفات الذات وأما صفات الفعل كالخالق الرازق المصور يعني أقصد هذا الاسم مأخوذ من صفة فعل أنه سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويصور فهذه صفات فعل لله تعالى أنه يخلق وأنه يرزق وأنه يصور فهل يؤخذ من صفات الفعل ويشتق من كل صفات الفعل لله عز وجل أسماء أم أن اسماء الله توقيفيه المقصود بالسؤال أن من صفات الذات مشتق منه أو منها أسماء لله تعالى، كما ذكرنا كالمثال الاخير. أن من صفات أنا قلت الذات ولا الفعل قلت الذات لا من صفات الفعل مشتق لله عز وجل منها أسماء، لكن المقصود هنا بالسؤال أن هذه الأسماء قد جاء الدليل عليها في القرآن و. السن كما هو مثلا في صفات الفعل مثل ما ذكرنا الخلق التصوير، الرزق فكان منها أسماء لله عز وجل من هذه الصفات الفعلية فسمى نفسه الخالق سمى نفسه المصور سمى نفسه الرازق الرزاق طيب هل معنى ذلك أن كل صفات الفعل يشتق منها أسماء سبق تكلمنا حول ذلك لكن هذا السؤال لعله يأخذنا إلى مسألة أخرى وقد أشرنا إليها في مسألة وهي مسألة اشتقاق الأسماء من الصفات مجمل ما سيأتي في الجواب ان شاء الله تعالى أن العلماء على قولين منهم من منع الاشتقاق وإن كان هذا يعني في الظاهر وإن كان هذا في الظاهر أن بعض أهل العلم منع الاشتقاق يعني الظاهر أنه يمنع أي اسم لم يأتي عليه الدليل في القرآن والسنه والطائفة أخرى من العلماء قالوا بجواز الاشتقاق قالوا بجواز الاشتقاق من صفات الأفعال ولكن ليس كل صفات الأفعال فعلى سبيل المثال مثلا من صفات الأفعال النزول الضحك العجب هذه من صفات الأفعال طيب هل يشتق منها أسماء لله سبحانه وتعالى فيقال النازل الضحك مثلا أو المتعجب مثلا فهذا لا يشتق منه الأسماء لماذا لأن هذه الأسماء على الصحيح وعلى الراجح لأن هذه الأسماء على هذا النحو لا تعطي معنى يدل على الكمال المطلق يدل على الكمال المطلق هذا موضوع في الحقيقة موضوع في بحث طويل للعلماء وموضوع اشتقاق الأسماء من صفات الأفعال ولكن نحن نحاول أن نجملهم في عبارة تماشيا مع منهج الدرس أننا في هذا الدرس ندرس كتابين احدهما في العقيدة والتوحيد الآخر في الفقه ونسير يعني معه يعني بطريقة مختصرة فنقول أن الأسماء اشتهرت في ظاهر كلام أهل العلم أنها لا يشتق منها أن أفعال صفات الأفعال لا يشتق منها اسماء وطائفة أخرى قالوا يشتق هذا المشهور في ظاهر كلام أهل العلم لكن بالتحقيق في الحقيقة الأذق أن الذين قالوا لا يشتق لا يقصدون المنع المطلق المنع المطلق وإنما يقصدون المنع فيما إذا كان الاسم لا يدل على كمال مطلق فكما ذكرنا النازل الضاحك أو المعجل أو نحو ذلك الفرح أو نحو ذلك لا, لا تدل على كمال مطلق فمنعوا في ذلك الاشتقاق وجوزوه في ما يكون فيه الاسم يدل على كمال مطلق يدل على كمال مطلق كمثلا المغيث مثلا اسم المغيث لم يثبت في القرآن ولا في السنة كاسم مثلا الأعز الأعز لم يثبت في القرآن ولا في السنة لكن مع ذلك أثبته لكن مع ذلك اثبته أهل العلم بل جماهير أهل العلم بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على ثبوت هذه الأسماء برغم أنها لم يأتي الدليل عليها في القرآن ولا في السن كالاعز كالباعث كالمغيف مثلا فهذه الأسماء اشتقت من صفات أفعال صفات أفعال ولذلك خلاصة الجواب في هذه المسألة وهذا السؤال أنه يجوز اشتقاق أسماء لله تعالى من صفات الأفعال إذا كانت الأسماء تدل على كمال مطلق إذا كانت تدل على كمال مطلق فهنا يجوز اشتقاق أسماء منها لأنها تحمل كمالا مطلقا أي نعم. قال في الجواب نقول السؤال مرة أخرى هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقفية قال في الجواب قال لا بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم فظاهر كلام الشيخ حفظ حكم رحمه الله أنه يمنع الاشتقاق مطلقا يمنع الاشتقاق مطلقا ولكن في الحقيقة بالتحقيق في هذه المسألة راجع هذه البحوث عند العلماء فإن أهل السنة إذا تكلموا في هذه المسألة إنما يقصدون منع الاشتقاق الذي يكون الاسم فيه لا يحمل كمالا مطلقا للصفة مطلقا للصفة وهذا الذي يحمل عليه كلام هؤلاء وذلك لأنه قد نقل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الاجماع على بعض الأسماء التي لم تثبت في الكتاب وفي في السنه كالغياث والمغيث والباعث والعز وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثير من الصحابه إذا سعى بين الصفا والمروه كان يدعو بهذا الدعاء المشهور عنه عن عمر رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم والاعز لم يثبت في القرآن ولا في السنة فوقول عمر هذا ليس مما يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لان لان الدعاء يدخله الاجتهاد لان الدعاء يدخله الاجتهاد وارد ان عمر يكون اجتهد في الدعاء وهذا هو ذا اللي عليه الكلام وذلك لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر اسم الأعز وأمر رضي الله عنه قال هذا وهو يسعى بين الصفة والمر فدل على أنه يجوز الاشتقاق إذا كان الاسم المشتق يدل على كمال مطلق يعني على سبيل المثال الآخر المنعم هذا الاسم لم يثبت في القرآن ولا في السنة لكن يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذا الاسم اي نعم لماذا لأنه يدل على كمال مطلق لأنه اشتق من صفة فعل لله تعالى وهي الانعام أنه ينعم على عباده وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه فالله ينعم على عباده فإذا اشتق من هذا الفعل اسما يدل على كمال مطلق جاز أما لو أن صفة الفعل إذا اشتق منها اسم لا يدل على كمال مطلق فلا يجوز كما ذكرنا في المثال النازل صفة النزول يعني هل يسمى الله سبحانه وتعالى النازل لا لأنه لا يدل على كمال مطلق على كمال مطلق ولذلك قال في الجواب قال لا بل أسماء الله تعالى كلها توقيفيه لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه او اطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وكل فعل اطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما اطلق فيه مدح وكمال كل فعل اطلقه الله على نفسه فهو فيما اطلق فيه مدح وكمال اي فعل النزول الضحك العجب الفرح غيره فان الله اذا اطلقه تعالى على نفسه فإنما أطلق يراد به كماله هذا المعنى ويراد به المدح في حقه سبحانه وتعالى ولكن ليس كلها وصف الله به وصف الله بها نفسه مطلقا ولكن ليس كلها أي صفات الأفعال ليست كلها وصف الله بها نفسه مطلقا ولا كلها يشتق منها اسماء بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هذه صفات افعال في الايه الله الذي خلقكم هذه صفه فعل ثم رزقكم هذه صفه فعل ثم يميتكم هذه صفه فعل ثم يحييكم هذه صفه فعل طيب هل يشتق منها قال بل منها ما وصف به نفسه مطلقا سبحانه وتعالى كقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وسمى نفسه منها هذه الاوصاف التي اطلقها فسمى نفسه الخالق صفه فعله انه يخلق وسمى نفسه الخالق وسمى نفسه الرزاق وصفة فعله أنه يرزق وسمى نفسه المحي وصفة فعله أنه يحيي وسمى نفسه المميت وصفة فعله أنه يميت وسمى نفسه المدبر وصفة فعله أنه يدبر شؤون عباده ومنها أفعال أطلقها انتبه الأفعال السابقة دي وصف نفسه بها مطلقا وصف نفسه بها مطلقا من غير قيد من غير قيد قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحر ليس فيها أي قيد ولذلك يجوز اشتقاق الأسماء منها والله سمى نفسه في القرآن بما في هذه الصفات الفعلية له قال ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة وهي في سيقط له مدح وكمال أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة مش أطلقها على نفسه مطلخا لا أطلقها على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة يعني إذا كان شيء يتعلق بهذا الأمر وهو جزاء أو مقابل هذا الأمر أو هذا الشيء فتكون هذه الصفة فتكون هذه الصفة قال ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة وهي فيما سيقت له مدح وكمال ققوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم هذه الأفعال أطلقها الله على نفسه مطلخا ولا على سبيل الجزاء والمقابلة على سبيل الجزاء والمقابلة لماذا أطلق الله على نفسه أنه يخادع هؤلاء أو أنه يخادع أطلق ذلك على سبيل الجزاء والمقابلة لمن فعلوا ذلك من المجرمين والعاصين والكفار لكن ما أطلقه مطلقا أو ما وصف نفسه به مطلقا لا وصف نفسه به في محل معين محل معين وهو الذي فيه الجزاء والمقابلة لأنه لو وصف بها مطلقا لكان يوهم نقصا لكان ذلك يوهم نقصا وذما فان الله لا يوصف بذلك مطلقا فيقال مخادع هذا يوهم ذما في حق الله تعالى ونقصا فلا يقال الله مخادع الله يخدع مع انه وصف نفسه انه يفعل ذلك لكن قيد ذلك بماذا بالجزاء والمقابله لما فعل ذلك كان الجزاء أن فعل الله هذا الفعل بهم لكن لا يقال أنه وصف نفسه بها مطلقا كالخلق كالرزق كالإحياء كالإمات وصف نفسه بهذه الأوصاف مطلقا أما هنا فقد وصف نفسه وأطلق هذه الأفعال على سبيل الجزاوة المقابلة وذلك أيضا كقول الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكر الله هذه صفة فعل لله تعالى أنه ينكر لكن هل يشتق منها اسما لا لأننا لو اشتققنا منها الاسم لأوهم نقصا طب لماذا وصف الله بها نفسه وصف بها نفسه لأنها جاءت في محل مقابلة وجزاء فالذين يمكرون يبين الله عز وجل أن جزاءهم من جنس عملهم فلما مكروا مكر الله بهم والله خير الماكرين على ما يليق به سبحانه وتعالى فالمكر في حق الخلق على حال وفي حقه على حال آخر ولذلك فلا يسمى سبحانه وتعالى من هذه الصفه ولا يشتق له اسما منها لماذا لأنه إذا اشتق الاسم كان مهما للنقص وهذا لا يجوز في حق الله تعالى ومكره ومكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى نسوا الله فنسيهم فهذا أيضا أطلقه الله على نفسه لكن على سبيل الجزاء والمقابلة فلا يقال الناس ولكن لا يجوز اطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات لا يجوز اطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات سيقت في الآيات على سبيل الجزاء والمقابله فإذا أردت أن تصف الله بها لا بد أن يكون ذلك على نفس المعنى إذا أردت أن تصف الله عز وجل بهذا الفعل وتنسب له هذا الفعل فيجب أن يكون على نفس سياق ما جاء في القرآن أو في السنه فلا يجوز لك أن تقول الله ينكر وتسكت، الله يخدع وتسكت، حتى ولو كان ذلك تقصد به الجزاء والمقابلة لمن يفعل ذلك من أهل البطل لا بل عليك أن تبين، لأن لا ان هذه صفه لله تطلق لا بل هذه صفه تقيد بحال وهو حال الجزاء والمقابله فتقول لمن انحرف مثلا وضل وكفر او مكر بالمؤمنين او نحو ذلك تقول انت تنكر بالمؤمنين او هم ينكرون بالمؤمنين فسينكر الله بهم مثلا وتقول هم يخادعون اهل الايمان اي المنافقين تقول يخادعون اهل الايمان فالله خادعهم فهذا كله على سبيل الجزاء والمقابل فلا يقالهم انه تعالى ينكر ويخاد ويستهزئ ونحو ذلك لا يقال هذا لا يقال ان الله ينكر او يخاد أو يستهزئ انظر هذا وصف فضلا عن أنه لا يجوز أن تسمي الله عز وجل به لا يجوز أن تصفه على هذا المحوي ال الذي لا تقيد فيه الوصف بالجزاء المقابل لمن يستحق ذلك فلا يجوز لك أن تقول الله يمكر. الله يخدع الله يستهزئ فضلا عن أن تسميه بهذا الوصف فتقول يا مخادع مثلا يا ماكر نعوذ بالله هذا كل وصف يحمل نقصا ويوهم نقصا مع أن الله عز وجل وصف نفسه أنه يفعل هذه الصفة لكن لابد من أن تصفه بما وصف به أو طريقة وصفه بها لنفسه فانه لما وصف نفسه بها وصفها في محل الجزاء والمقابل وكذلك لا يقال ماكر ومخادع ومستهزئ ولا يقوله مسلم ولا عاقل فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق وقد علم أن المجازات على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم سبحان الله وقد علم أن المجازات على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق يعني لو أن المخلوق عامل خصمه في عقابه بنفس ما فعل الخصب يسمون ذلك في حق المخلوقين ماذا عدلا يسمونه عدلا لم يتجاوز فإنه لما فعل به شيء فعل مثله فيسمون هذا عدلا في الاقتصاص وأخذ الحقوق فكيف إذا كان ذلك في حق الخلاق العليم سبحانه وتعالى يعني إذا مكر بالماكرين وخلع المخادعين سبحانه وتعالى اي نعم. قال وقد علم ان المجازاه على ذلك بالعدل حسنه من المخلوق فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم سبحانه وتعالى ونذكر بعض ادله على مساله جواز الاشتقاق جواز الاشتقاق اي جواز اشتقاق أسماء لله عز وجل من صفات أفعاله على القاعدة التي سبق وبيناها وهي أنه يجوز الاشتقاق إذا كان الاسم يحمل الكمال المطلق للصفة ويدل على الكمال المطلق للصفة فيجوز عند ذلك الاشتقاق ومما استدل به العلماء على ذلك أولا الإجماع فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع السلف على اسمي الغياث والمغيث الغياث من الإغاثة الذي يغيث عباده إذا استغاثوا به والمغيث كذلك فنقل شيخ الإسلام من رحمه الله اجماع السلف على ذلك الحقيقة هناك رسالة يعني أود أن يقرأها الإخوة إن شاء الله تعالى في هذا الباب رسالة يعني جيدة لي يعني الأخ الفاضل دكتور هشام عبد الجواد وهذه الرسالة هي التي بين يديها الآن هذه فالإخوة إن شاء الله بإذن الله تعالى ممكن إذا رجعوا إليها سيجدون عليها أو فيها يعني هذا البحث مفصلا إن شاء الله تعالى ونقل صاحب حاشية العدوي الإجماع على إثبات اسم الباعث أيضا هذا لم يأتي ذكره في القرآن ولا في السنة لكن نقل بعض أهل العلم كشيخ الإسلام والعدوي نقل الإجماع على إثبات هذا الاسم عند السلف وقال ابن العربي ان الصحابه والعلماء حين عبد الاسماء ذكروا المطلق والمضاف والمقيد في مساخ واحد ايضا من الادله ما صح عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما من انهما كانا يقولان في المسعى رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم الاعز الاكرم فهذا أيضا مما لم يأتي به دليل في القرآن ولا في السنة لكن ورد في كلام السلف رضي الله عنهم مما يدل على جواز الاشتقاق قال واسم الأعز لم يرد في الكتاب ولا في السنة وإنما أثبتناه بالاشتقاق ولا يصح أن يقال له حكم الرفع لأن الدعاء مما يدخله الإجتهاد ايضا من الأدلة على ذلك ما صح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قلما كان يجلس مجلسا إلا قال إن الله حكم قسط هلك المرتابون ويكمل كلامه واسم قسط لم يرد في الكتاب ولا في السنة لم يرد في الكتاب ولا في السنة وإنما أثبته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 فهذا دليل على إثبات اسم قصط أو القسط من كلام السلف رضي الله عنه وإن كان لم يرد في الكتاب ولا في السنة وأثبته رضي الله عنه بالاشتقاق هذا مذهب الصحابة ولم يعرف عنهم في ذلك نكير رضوان الله عليهم أجمعين والحقيقة رسالة فيها فوائد عظيمة جدا وطيب وننصح إخواننا باقتنائها وقراءتها ولا سيما وان عليها يعني تقديم ومراجعة لشيخنا الفاضل الشيخ ياسد برهامي حفظه الله تعالى نقف على السؤال الرابع والستين إلى المره القادمة إن شاء الله تعالى أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله